بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد قبل جمتوتب لبنكياء برمسكين لك فينا رسول ربي صلى الله عليه وسلم كيستتي برمسكين لك دبر كيستتي رسول ربي صلى الله عليه وسلم ليس أنما يعماتروا بر النية رسول صلى الله عليه وسلم رئيسا يرأسها من سن نما مراسطه إساني كمن الصحابه إساني رح إركخنا ربنا إنا إفبعسيهمي وأنا تسير إركخنا جت جا إساني أمر قرآن إساني رتبوسه قصد بما تؤمر وأعرض عن المشركين جلٍ إفباسي basis الدان باباسه تيمي مشرك توتا وان سان سنجرن لدغي بتين رغراغ لدغي رسول ربي دعوى إساني الفودو يف basis ني رسول ربي صلى الله عليه وسلم غار سفى القلبياني دعوى إساني نمتجي سن basis أكا إرقما ربي عالمهن داف إرقما تين اتهمنا رسول ربي صلى الله عليه وسلم دعواتنا أن إرقما ربي تجدشا نمتهمني تنجنان أبيران إساني أبو لهابك جأم تبن لك سائر اليوم ألي هذا جمعتنا بديأت في هذا بني كنافل الثاني قبدا يقول ماذا؟ ربنا الآن قرآن أبو سيء أبو لهبي تبت يدا أبي لهب وتب بدهر كي أبو لهبي ومغيته ومغيجر أنه خجد ربنا كي ومن أمني قريشي يروا رسول ربي أقنتي قل باثني فباثني iftihaman Wanti wan tisam godan wan tisanta yan kesuma abbera isaniddi ergani abi talibitti wan muhammad go atqana nurra adi irade bi si يعني نساني كل ملكه هو أمر أبو طالبين قدوا قال ليسا قلتني علم أبو ليسا إساء نبي محمد كانوا نجلو الرعروب بربادني سنسل ملكا في نف يرقكنا القريشي وليد بن المغيراء نمج أمه رسول ربي صلى الله عليه وسلم أكا إني برأك مري وجنجي قسل ارغيتيت وليد من المغيرة رسولت لفه رسول رب وجين مريم مريم كنكيتي وليد من المغيرة يالين اني بره ابى رسول رب صلى الله عليه وسلم وانا رجركنه عيسى نيل جرو رسول رب صلى الله عليه وسلم قران اسانن رتبوه يرتق قران وليدتي دبين ندههم وليد قرآن كانت أجيب فنانين أكمل إياد داي قريشي تي دي قريشي يقول محمد جلده ما يو إيسا عرب حيام يو في تسني جلده ما لبدن تاتي حاتا أولم برا حياما توريسا جدي ياد إيسا تي فييالي إيسا قريشي ندد سلح قنمت درقلت جدتاني إسا واسوات حق إن رسول ربي صلى الله عليه وسلم عرف ست رسول ربي صلى الله عليه وسلم فالفلنا اتدلقيني محمد كنما فالفلع أجل إيه عرف في وليدكم إلغسننا واسوات قريشي إسابوه تسنده وليد من مغيراتنا ربي الآن سورة مدسيري كيستي أكا إني عذاب جهنم سيني نوهي ميجي آية بوسيطيني إستيكيسي ربكي لبني عرد آخرات ليه ورى جهنمي جيتشا نوهي ميجي, ميجي ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا ومهدت له تمهيدا ثم يطمع أن أزيد كلا، إنه كان لآياتنا عنيدا، سأرهقه سعودا، إنه فكر وقدر، جديد ذكر أي هذه آيات، ثم بكر، سأصليه سقر، جديد دببتوت، وأي سقر لي دببت، معنا آياتنا وليقلت، نمجي خبا خبائسة عن إسأومي، Horofi maallaka isafke nene, ilmanbaa ye, isahur siise, dyniyaa isaadirirsa, naada baliina rabarbaada jira, kanu wajjinu ayaa teynan nimoroma. Guiyyaa kiyaamaa gara kurijire, isaadirka. Maalit jinnan, isaakana tuujyu Qur'ana rabbi liike kadri isaadti, akka ufisilaa, kwaati kaisutti kaisse, garanlaale, bitaala, fura bure fura wale buthe bone qur'an ar ragar gale fala namami je che ilmanamat je detni qur'atan arrafse eta dekhanama je tayan maratti saqari isasen se isangu ba isawadda saqartu sawadda je ti chulo subhana wa taala nama kanawa ni tazummit injir رسول ربي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن أم مكتوم إسانيتي عمل عبد الله بن أم مكتوم قني إجنب قاب الله رأ يروح أنا نمني تقولي نمني سما لي جي طورا بعد دبئكني أجهميه نمني والكسل بيوفي وريش قريش رجتى رسول ربي صلى الله عليه وسلم عبد الله أنا مؤذن قدرت أنا إرجع إني أمانيت من جئي Kanavodalle kureesi hentenne, waheddutujante. Daawa rasuja rabbi, kana lolura. San kesa malfajo kajenne la lutate, daawa tanan lolura, kur'an ikonini. Wam bada, kaba, wam pokata, o kesa, kaba jette, shubuhata, jo kani, Adda, adda, itti guru kana, didu jamekadakti. رسول ربي صلى الله عليه وسلم بثو أحيال جل قبر قرآنك أنك جبسيثو أحي تكوس في تكيسو في بلو بلو جل قبر جهت شبه رسول ربي يادو افَرَفَ فَرَتِ قيس استهزاء برو وتو كانا دل قد كان بو دال لقريشين تن رسول ربيتي امن اذذبو جل قد كن له شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته